ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين الذين كفروا لو توفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم ميلته واحدة